من الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون الكذب سماعون, سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلمة من بعد مواضعه